كَالذَّبَتْ قَابِلَهُم قَومُُ حِم فَكَذذَّبُوا عَابِدَنَا وَقَاُوا مَجُونُ وَزْدُجِر فَدَعَ رَبَّّهُ أَنِّي مَغْلُوبُ فَنْ تَصِير فَفَتَحْنَ أَبِوَابَ السَّمائِ بِمَا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 تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُم أَعْجَازُ نَخْلٍ قَعْرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ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 إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فنادوا صاحبهم فتعاطف عقره فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من ودَكِرَ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَفَكُنَّ فَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لكم؟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 وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهِمْ مَقْعَدٌ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ